وكذلك أن وإنك لتهدي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 i mm. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم I وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ <تصفيق>